غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزعوا ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا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 قَدير يا ايها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغنوا عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دخلا مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت, قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله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 فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَابِهِ وَكَانَ مِنَ الْقَانِتِينَ الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستوين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بِمَا كَسَبَت رَهِينَةَ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قالوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 Kuba!